فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضًا مَّا يُحَائِلُ إِلَيْكَ وَضَائِقًا بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا لَؤْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ جُنُودٌ أَوْ جَاءَ عَدُوٌّ لَّكَ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ والله على كل شيء وكيل